قالوا أضغط أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أكتنا في سبع بقرات تمال يأكلهن سبع عجاف وتبع سنبلات قدر وأخر يابسات وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون وَإِذَا تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مَطَرٌ ذلك سرع شداد يأكل ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحقنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاة الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلم ما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعنا ايديهن عليم قال ما خطبتن إج راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حق حط الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين